يقول الامام ابو الفرج ابن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السابع عشر قال عن ابي علاء شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله هذا الحديث كنا بدان الكلام حوله في الدرس الماضي وعرفنا المراد بالاحسان فانه اكمل الاعمال ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن أدى العبادة بهذا التصور فإنه يؤديها على اكمل وجه وعلى اتم وجه ولا يقع فيها نقص او خلل او زلل ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحس الامه على ان تقيم عباداتها وطاعاتها على الاحسان بحيث يجتمع في العمل العلم والمعرفه والاخلاص والصواب ومن هنا قال سبحانه وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا وبشرى علماء التفسير أولى الله تعالى أيكم أحسن عملا قالوا أصوبه وأخلصه فإذا كان الله تعالى فرض الإحسان وأمر به فعلى المؤمن أن يلتزم بالإحسان في اداء أعماله ولا ينبغي له أن يتساهل في عدم إتقان العمل أو أن يؤدي العمل بجهل وعدم علم ومعرفة أو أن يتهاون في الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن هذه الأمور تنقص من العمل وربما أحبطته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله لا يقبل العمل اذا لم يكن خالصا لوجهه واذا ادى الانسان العمل من غير معرفه او عن جهالة فربما بطل عمله لانه ما أحسن في ذلك وكنا في درس درس سابق تكلمنا على مسألة الإحسان والإحسان يكون واجبا ويكون مندوبا إليه والإحسان يكون بفعل الواجبات ويكون بترك المحرمات والإحسان يكون بالصبر على الطاعات وبالصبر عن المعاصي وبالصبر على اقدار الله وكما ان الاحسان واجب في العبادات فهو ايضا واجب في المعاملات واجب في المعاملات ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل. في هذا الحديث فيما يتعلق بالمعاملات فقال فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وكل في المعاملات هذه المعاملات سواء كانت مع المسلمين أو كانت مع غير المسلمين لأن القتلة يشملهما يشمل المؤمن وغير المؤمن اقامه الحدود تنفيذ الحدود هذا يشمل المسلمين واما قتال العدو ومبارزة العدو وما يكون من حرب بين المسلمين وغير المسلمين فهذا يشمل غير المسلمين والدعوة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في حسن القتال او المقاتلة حتى مع الكفار فاذا قتلتم فاحسن القتلة واذا ذبحتم فاحسن الذبحة وسيتكلم المؤلف على مسألة القتل خاصة فيما يتعلق بالحدود فانه ينبغي إذا ما أقمنا الحد أن نحسن في أمر القتل بمعنى أن لا يتعرض المقتول إلى التعذيب أثناء القتل بأن يكون أداة القتل حادة تجهز عليه بأسرع وقت وبأسرع وقت اما اذا كان في الاله التي يقتل بها ما يؤدي الى التعذيب والحرج فان هذا مما نهي عنه ولذلك تكلم المؤلف على انواع من القتلات كالتحريق بالنار وكالقتل صبرا وبين أن هذا مما نهى عنه الشرع وكذلك التمثيل في القتل كأن يقطع الأطراف قبل الإجهاز فهذا ايضا مما نهى عنه الشرع لأن في هذا تعذيبا للمقتول والشرع إنما جاء لإقامة الحد وإقامة الحد إنما هي من باب الرحمة كما يقول القائل وقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقس أحيانا على يرحم ذلك لأن هذا القاتل كان قد ارتكب جريمة القتل وقتله ولهذا عوقب بمثل ما فعل لكن أمر الشرع أن يراعى في قتله لإحسان ومسألة التمثيل في القتل من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم ذلك لان الاصل ان من قتل يقتل لكنه لو مثل في قاتله هل لنا ان نعاقبه بمثل ما عوقب او بمثل ما فعل هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من ذهب الى جواز التمثيل مستدلا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين قدم جماعة من قبيلة عرينا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه لكنهم اجتووا المدينة اي استوخموها وما استطاعوا العيش فيها حيث أصيبوا بأمراض باطنية مرض يسمى بمرض الجوى فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلقحات من إبل الصدقة يخرجون إليها يشربون من البانها وابوالها وكان في ذلك شفاء شفاء لهم كان في ذلك شفاء لهم ولما صحوا واحسوا بالصحه والعافيه ما كان منهم الا انهم قتلوا الراعي وسلبوا النعم التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون بها وعندما قتلوا الراعي سملوا عينيه اي وضعوا المسمار في النار ثم كحلوا عيني الراعي وفي بعض الروايات انهم قطعوا يديه ورجليه وانهم تركوه في الحره يستسقي ولا يسقونه فكان قتلهم فيه تمثيل ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعث في طلبهم فقدر عليهم وجيء بهم فلما جئ بهم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلوا ويفعل بهم كما فعلوا بالراعي، كما فعلوا بالراعي. سملت اعينهم وقطعت اطرافهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء وفاقا لما عملوه هذا الخبر ورد وثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص يجوز فيه التمثيل إذا كان القاتل قد مثل في المقتول لكن ينبغي أن يقيد ذلك إذا لم يكن هذا التمثيل محرما أما إذا كان التنثيل محرما يعني بفعل محرم فلا يجوز التمثيل وبعض أهل العين ذهب لأن هذا الأمر منسوخ نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل فأحاديث النهي نسخت ذلك وكان هذا في أول الإسلام، ثم أمر أن يقام القصاص بالقتل ولا يعمل التمثيل. وبعض أهل العلم نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا وأنهم حرقوا بالنار، كما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه. أنه أذن في ذلك لخالد بن الوليد ولم ير ذلك من المسل الممنوع وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حرق بعض من خرج عليه رضي الله تعالى عنه ومن ادعى أنه إله فاضطر الى ان يحرقهم بالنار كما يذكر ذلك عنه في قوله اني اذا رأيت امرا منكرا اججت ناري ودعوت هنبرا وبعض اهل العلم يعني استقر الرأي لدى كثير من اهل العلم ان القتل الإحسان فيه لا يكون بالتعذيب بالنار ولا يكون بالتمثيل ولا يكون بالصبر لمعنى أنه يحبس وهو حي يصلب وهو حي ويترك الى أن يموت فإن هذا ما يسمى بالقتل الصبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهايم صبرا و. يدخل في ذلك الانسان حتى وان فعل بالمقتول شيء من ذلك فان الاسلام نشد الاحسان في القتل هذا ما تناوله الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث المباعدة. وأما ما يتعلق بالذبح فأيضا بينا أن الإحسان في الذبح مطلب من مطالب الشرع بل هو واجب من الواجبات ولذلك يجب على من يريد الذبح أن يذبح بشفرة حادة كما قال وليحدة شفرتها. الأمر الثاني أن يخفي السكين عن الحيوان الذي يريد ذبحه ولا يحد السكينه بين يديه ولا يظهرها قبل ذبحه حتى لا يكون في ذلك إرهاب ولا يكون في ذلك للحيوان وهذا يتنافى مع الاحسان في الذبح الامر الثالث انه اذا اراد ان يذبح عليه ان يبادر بقطع ما يخرج الدم ويزهق الروح فيقطع الحلقوم والمريء والودجين اما الحلقوم فهو مخرج النفس والهواء والمريء مخرج ومدخل الطعام والودجان هما العرقان الشريان والوريد الذي يجري فيهما الدم فقطعهما يساعد على سرعة خروج الروح وخروج الدم والاجهاز على الذبيحة ولا ينبغي لمن يريد ان يذبح ان يتباطع في ذلك فان هذا يتنافى مع الاحسان في الذبيحة كذلك نهي ان تحرق الذبيحة او تصلى قبل ان تخرج روحها نهي ان تصل الذبيحة يعني بمعنى تحرق او توضع في النار قبل ان تخرج الروح لان هذا فيه نوع من التعذيب كذلك بين الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ان من الاحسان في الذبيحة ان لا يذبح الشاتة او الحيوان امام اترابه ونوعه من الحيوانات وليواري الذبيحة التي يريد ذبحها ولا يذبح ايضا الولد ولد الشات أو ولد الناقه أو ابن البقرة بين يدي أمه فإن في ذلك ترويعا للأم وإن في ذلك يعني إساءة وهذه من قضايا الرحمة ومن موجبات الرحمة التي أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتحلوا بها وأن يتسموا بها وهي من الإحسان في الربيحة. نعم. هم أول ما قدموا قدموا مهاجرين وأسلموا وأقاموا في المدينة ثم أصيبوا بهذا المرض ف. امر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاجهم حيث خرجوا عن المدينة وكاقاموا في البادية وعطوا من العلاج ان يشربوا من الباني الابل وابوالها وكان ذلك اسلوب علاجهم فلما صحوا ارتدوا و اخذوا الابل نهبوها وقتلوا الراعي وحدث لهم ما حدث نعم يقول هل العلاج هذا خاص بهم الجواب لا لان هذا شفاء لهذا الداء وما من دائر الله وانزل الله لفهم له دوى عرفه من عرفه وجهله من جهله وأما كونهم يشربون من أبوال الإبل فالمعلوم أن الشرب من بول الإبل ليس محرم لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عند الفقهاء بول ما يؤكل لحمه طاهر فيمكن لإنسانا يأكل أو أن يشرب من أبوال كل حيوان يؤكل لحمه اما اذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه فيكون بوله نجسا نعم اذا جاء بول الحيوان على الثوب له ان يصلي فيه لكن اذا ان يغسله من باب الاستقذار روث الحيوان او بول الحيوان اذا اصاب الثوب يقذره لكنه لا ينجسه فلو أراد لو صلى الانسان في دون ان يغسله صلاته صحيحه بخلاف بول الادم وبخلاف بول ما لا يؤكل لحمه فانه اذا اصاب الثوب او اصاب البدن او اصاب المحل لا بد من غسله ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يصلي في مرابط الغنم يعني الأماكن التي تمام فيها الأغنام والزرايب التي تبيت فيها الأغنام إذا أراد الإنسان أن يصلي وصلى فيها صلاته صحيحة لأن الماهي وهي وإن كانت أماكن يعني ما ظننا وجود البول فيها والروس لكن لما كان بولها وروسها طاهرا صحت الصلاة فيها بخلاف بيوت الخلاء والحمامات التي يستخدمها الناس فانه لا تصح الصلاة فيها لانها مظمة النجاس <تصفيق> ايو قال انها ريتس والريتس ليس معنى النجاس معناها انها قذرة وانها لا تطهر وقد ورد ان ان العلا في النهي عن الاستنجاء بالروس وبالعظام لانها طعام اخوان الجن وطعام دوابهم فحتى لا يلحق بهم اذن منع من الاستنجابها يقول الامام الرجب رحمه الله والاحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله والاحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب يعني عندنا كل عمل يقوم به الإنسان سواء كان من عبادات أو من معاملات إذا اقتصر على الحد الأدنى الذي هو أداء الواجب يعتبر هذا ضرب من الإحسان وهو الإحسان الواجب أما إذا أكمل وأتم وزاد وأحسن فهذا يعتبر قدر زائد لا شك أنه يمثل كمالا في العمل ولا شك أنه يمثل زيادة وفضلا حث الإسلام عليها وهي التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه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 وهكذا الظاهر وارجاها من غير زياده في التعذيب يعني الذي يترتب عليه الحاق الضرر بالمقتول وهنا ينبغي ايضا ان يشار فيما يتعلق بالقتل يعني من المعلوم ان هذا القتل ظهرت في الأولين الأخيرة وفي الأزمان الأخيرة أساليب في القتل كاستخدام القنابل وأنواع من الرصاص لا شك إن بعضها يسرع في القتل ويسرع في ازهاق الروح وهذا يمكن ان يستخدم مكان السيف او مكان السكين حيث انه اسرع لكن هناك من انواع الرصاص او القنابل ما يلحق ضررا اكبر فهو وان كان يقتل الا انه يضيف الى القتل احراق يلحق احراقا بالجسد او ان الرصاصة اذا دخلت في الجسد تفجرت في داخل الجسد واوجدت يعني انواعا من الجروح وأنواع من الفتحات والأذى وهذا أيضا فيه زيادة تعذيب لا شك إن هذا النوع من القنابل وهذا النوع من الرصاص وهذا النوع من وسائل القتل يتنافى مع الإحسان ولا يعتبر من الإحسان بل يعد من أسوأ او يعد من الامور المحرمة في القتل وهذا الحديث يمكننا ان نعده سابقا للشريعة الاسلامية وللاسلام على غيره من الشرائع لان اليوم كثير من الشرائع والقوانين الوضعية التي تنظر الى الانسان والى هذه المخترعات فإنها تحرم القتلى بهذه القنابل وبهذا النوع من الرصاص لأن فيه إلحاق أذى وفيه إلحاق يعني تعذيب في الجسد فإذا كان هذه الشرائع حرمت هذه الأنواع من التعذيب ومن القتل فيكون الإسلام قد سبق هذه الشرائع وبيّن أن كل ما يلحق الضرر وكل ما يلحق الأذى لا يجوز استخدامه يقول مثلا اليوم من وسائل القتل الصعق الكهربائي أو ما يسمى ب بالمشانق استخدام المشانق او الصاعق الكهربائي الجلوس على يعني جهاز كهربائي او كرسي كهربائي او غير ذلك من وسائل القتل التي يستخدمها او تستخدمها بعض المحاكم او بعض وسائل أو وسائل التنفيذ تنفيذ القتل الجواب الاصل في القتل هو ازهاق النفس فان كان في ازهاق النفس بهذه الوسائل راح للجسد بحيث ان المقتول لا يحس او لا يترتب على قتله بهذه الوسائل زيادة في العذاب في التعذيب فقد يكون في هذا يعني نوع من الترخيص وإن كان الشرع قد جاء في أحكامه التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القتل بالسيف وعندما اخترع القتل بالرصاص ايضا اجاز اهل العلم استخدامه لان فيه تيسير واسراع في اذهاق النفس فاذا كانت هذه الوسائل الاخرى كراسة الكهربائيه او غيرها يعني مما يجهز على النفس بدون ان يزيد فيها التعذيب فلعل في ذلك يعني والله اعلم قال وارجاها من غير زيادة في التعذيب فانه ايلام يعني التعذيب لا حاجة له لا حاجة اليه وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني اذا قتلتم فاحسنوا ولعله ذكره على سبيل المثال يعني ضرب بالقتل وإنما أراد يعني كل ما يؤدي إلى إزهاق النفس بغير ضرر يجوز أن يستخدم ما دام فيه نوع من أنواع الرحمة وهذا نعم ما نسانا يقول بالنسبة للذبائح هل يمكن أن تستخدم فيه الصعق الكهربائية في القتل أو في الذبح كما يذكر عن كثير أن ذبح البقر أو ذبح الغنم أو ذبح الإبل يستخدم فيه الصعق الكهربائية وكذلك في الدجاج الجواب ان هذا لا يسمى ذبحا الشرع رخص بالذبح لاباحة اكل الحيوان شريطة ان يذبح والغرض من الذبح هو ان يسر خروج الدم المسفوح من الودجين بعد قطعهما و الصعق بالكهرباء سواء كان للإبل أو للبقر أو للغنم لا يحقق ذلك حيث يبقى الدم المسفوح في داخل الجسد فمنع لذلك وليس الذبح لهذه الحيوانات بقصد أكلها مجرد يعني النظر إلى او الى السهوله في ازهاق روحها بقدر ما ينظر الى اباحه اكلها من خلال تصفيه الدم المسفوح فيها لان خروج الدم المسفوح شرط في اباحه اكلها والا اعتبرت موقوذة او اعتبرت مقتولة يعني كالمتردية والنطيحة حيث لا يخرج الدم المسوح ويبقى فيها والدم المسوح بقاؤه في الذبيحة يفسدها ولذلك كان لابد من ذبحها فاذا توفر اسلوب تذبح به هذه الحيوانات بحيث يخرج الدم المسفوح منها ويحقق بذبحها بهذا الأسلوب الذبيحه الشرعية فإنه لا باس لأن العبرة ليست بالكيفية المعينة بقدر ما تكون العبرة بتحقيق المصالح الشرعية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 بكسر فاء الكلمه بكسر فاء الكلمه يعني اول حرف في الكلمه اللي هي القاف والذال اي الهيئة لان هذه يعني من الصيغ المعروفة عند العربي عند العربية وهي ان ما جاء على وزن فعله يكون يعني يدل على الهيئة كما ان ما جاء على وزن فعله يدل على المرة ولهذا قال وفعلة وفعلة لهيئة كقتلة او كذبحة وفعلة لمرة كشربة اي الهيئة والمعنى والمعنى احسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب الإسرائي في إذاق النفوس التي يباح إذاقها على أسهل الوجوه قال وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق بني هذا حسب ما كان في زمنهم فإن وجد ما هو أيسر منه يمكن استخدامه قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاء فاما من بعد واما فداء ومحل الشاهد هو قوله تعالى فضرب الرقاب فاعتبر ضرب الرقاب هو أسهل أسهليم القتل، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان والمراد بضرب الضرب فوق الأعناق يعني ازهاق الروح من خلال الضرب على الرقبة التي فيها الحلقوم والمريء والودجان وقد قيل إن إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهذا لا يعني أن غيره لا يجوز وإنما جعل ذلك بمثابة البيان والمثال لكن إذا استطاع الإنسان أن يجد الأسلوب في القتل بصورة أسرع فلا بأس وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماء قال ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك ودريد بن الصمة هذا كان قد خرج مع قومه لغزوة حنين وكان قد بلغ من العمر عتيه وكان قد عمي وإنما أخرجه قومه يسترشدون ويسترشدون به إلا أنه يعني لما كان معينا ومساعدا وموجها كأنه من المقاتلين استوجب القتال وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعثا سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ومحل الاستلال من هذا الحديث قوله لا تمثلوا اينهاهم عن التمثيل في القتل والتمثيل في القتل معناه ان يبدأ بقطع بعض الاطراف وبالحاق الاذى وبالحاق التعذيب بالجسد قبل ان يفارق الحياة أن تقطع الأذنان وتقطع الأيدي وتقطع الأرجل ويقطع الأنف وتقلع العيون وغير ذلك فهذا كله مما نهى عنه. وقد مر بنا فيما درسناه أنه في غزمة أحد لما قاتل المشركون حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء مثلوا بهم مثلوا به والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فعلوا به توعد وقال لئن قدرت عليهم لو مثلن بسبعين منهم لكن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعدها نهى عن التمثيل ومنع أن يمثل بالقتل وإن فعل الكفار ذلك فإن التمثيل فيه زيادة أذن لا ضرورة ولا موجب إليها لأن التمثيل إن كان قبل القتل فهذا لا شك أنه فيه أذن بالمقتول أما إذا كان بعد القتل وبعد الموت فلا ضرورة له ولا موجب بل هو يدل على سوء خلق من فعل ذلك ولهذا لما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما وسئلت أمه عن ذلك وهي تمر به قالت ما يضر الشات سلخها بعد ايه بعد ذبحها يعني اعتبرت ذلك بمثابة السلخ الذي لا يترتب عليه يقول ما حكم المذبوح اذا لم يقطع الودجين اذا لم يقطع الودجان و ماتت وتركت حتى ماتت فهذه تعتبر حرج لأن الدم المسروح لم يخرج من الجسد فتكون بمثابة المتردية والنطيحة ها التي بقي الدم المسروح في جوفها. قال وخرج أبو داود وابن ماجه. من حديد بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان أعف الناس قتلة أعف الناس قتلة أهل الإيمان ومعنى هذا الحديث يعني أنهم أكثر الناس وأفضل الناس قتلا لأنهم لا يمثلون ولا يسيئون في القتل يعلق المحقق يقول وقوله أعف الناس قتلة أهل الإيمان قال المناوي هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشبيه عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله إذا قتلتم فاحسنوا القتلى بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا عن مسماه واكتفوا من مسماه بلقلقه اللسان وأشرب القسوة حتى ابعدوا عن الرحمن وابعد وابعد القلوب من الله القلب القاسي ومن لا يرحم لا يرحم كل ذلك يبين ويؤكد ان المراد هنا هو اعف وليس اخف قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود يعني أحمد في المسند وأبي داود في السنن من حديث عمران بن حسين وسمره بن جندب رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة والمراد بالمثلة يعني التمثيل بالمقتول قال وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد علنا رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن المثلح يعني فيكون هذا شاهد لحديث ابن مسعود قال وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرّة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال الله تعالى لا تمثلوا بعباده فهذا حديث قدسي يشهد لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة أي لم يسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة فهذا الحديث يدل على أن المثلثة كبيرة من الكبائر لأن الله توعد فاعلها بالعذاب يوم القيامة والكبيرة هي كل ذنب يتوعد الله فاعله بلعن أو غضب او حد او علم. قال واعلم ان القتل المباح يقع على وجهين احدهما ان يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل فان كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل ام لا يقتل الا بالسيف يعني هذا هو محل النزاع ومحل الخلاف بين الفقهاء فمن منع التمثيل استند الى الاحاديث التي جاءت بالنهي ومن رخص في التمثيل قال افعل كما فعل علاء الله يكون التمثيل محرما يعني مثلا بعض من يقتل قد يرتكب فاحشه في المقتول فهذا لا يمكن ان يقال اننا نقتص منه بذلك الفعل لان هذا الفعل محرم وكذلك إن فعل من أشياء محرمة نهى عنها الشارع ابتداء فلا يجوز أن نقتص من المقاتل بذلك الفعل بل يكفي في هذا قتله قال فهل يمثل به كما فعل أم لا أم لا يقتل إلا بالسيف قال فيه قولان مشهوران من العلماء أحدهما أنه يفعل به كما فعل يعني يمثل به قال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وهؤلاء إنما استندوا لما جاء في قصة ولما جاء في قصة الجارية التي كانت عليها اوضاح يعني لا فتاة بنت كانت تلبس ذهبا فرآها يهودي واراد ان يسلب هذا هذه الاوضاح فما كان منه الا ان رب رأسها بين حجرين وقتلها فلما عرف وجيء به وأقر بما فعل قتله النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي قتل بها يعني والقتل ب رضي الرأس ورضخه بين حجرين يعني يعتبر زيادة في القتل العام هذا الذي ذهب إليه من قال بالنهي ومن قال بأنه لم ينسخ يقول النسخ لابد بد أن يكون بدليل ما عندنا دليل قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح والأوضاح كما قلنا يعني بعض الحلي من الذهب من المدينة فرماها يهودي بحجر فجي بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق يعني لم تمت يعني فيها حياة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها يعني تشير برأسها الى الاجابة فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فلما اقر فرض خراسه بين الحجرين يعني قتله بمثل ما قتل فهذا أحد الأدلة اللي استدل بها الجمهور على أنه يجوز المماثلاء في القتل هو هكذا الرواية جاءت فردخ أو قتلها ردها بين حجرين وعبر عنه بهذه هذه الرواية برماها. وكله يعني بمعنى واحد قال وفي رواية لهما فأخذ فاعترف وقوله في رواية لهما يعني في الصحيحين وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب والمراد بالقليب يعني بئر مهجور أو نحو ذلك ورض خراسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات يعني أنه ماثل في قتله هذا هو الرأي الأول وهذا دليله والقول الثاني لا قود إلا بالسيف قال وهو قول الثوري وأبي حنيفته ورواية عن أحدد أنه إذا قتل إنسان آخر بأي صورة من صور القتل خاصة إذا كان هذا القتل فيه تعذيب فإننا في حالة القصاص نكتفي بقتله بالسيف قالوا عن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنعم يعني فلا يفعل أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنعم نقلها يعني هذه الرواية عن الإمام أحمد الأثرم وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا قود إلا بالسيف قال الحديث خرجه ابن ماجه وهذا الحديث أشار المحقق إلى أنه ضعيف فقد روي من طرق واخرجه عدد من اصحاب الكتب فاخرجه ابن ماجه في السنن وكذلك الدارقطني والبيهقي من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال ورواه من حديث النعمان بن بشير الامام الطيالسي يعني ابي داود وابن ماجه وابن ابي عاصم في كتاب الديات والطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار والدارقطني والبيهقي قال ورواه عن عبد الله بمسعود ابن عبي عاصم والدارقطني والبيهقي ورواه من حديث علي رضي الله تعالى عنه الدارقطني لكن يقول وكل هذه الطرق ضعيفة لا يثبت واحد منها يعني من حيث الرفع وإلا فإنه كما أشار في أول المقالة أن قوله لا قود إلا بالسيف يعني هذا من قول التابعين ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثبت منها واحد كما قال غير واحد من نائمة قال ورواه ابن ابي شيبة ايضا في المصنف عن عيسى بن يونس عن اشعث ابن عبد الملك وعمر عن الحسن مرسلا ولعل هذا هو اصل الحديث ان الحسن رواه مرسل فروي بهذه الطرق قال قال قوله لا قود إلا بالسيف خرجه ابن ماجا وإسناده ضعيف قال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود مما يدل على أن القود قد يكون بالقصاص لأن حديث أنس كما عرفنا أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما قال ولو مثل به ثم قتله مثل ان يقطع اطرافه مثل ان قطع اطرافه ثم قتله والله سبحانه وتعالى اعلم